حا أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابهتك كفي أفعالي هل أنضيطة أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت وماشيت الله ماشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اكتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اكتديت بعوك ربيا وكلامه لو كذبوا صدقا أتسامه لو جرحوا لوحت وحثوا سلاما وسيبقى نجوك واني ذقت الجنة في إيماني قاسيت وطيفك ساني مقسيت وما شيء على نهجك مشيت بدهبك مطيت نوري حبيب المصطفى بك تديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيب روياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا من ما وجدت بدنيا أوضح على نهجك مشيت بدبك مطيت نور حبيب المصطفى مكتني على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيب المصطفى بك على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيب المصطفى فيك اكتديت نوري حبيب المصطفى فيك